Bismillah Rahmanir Rahim Alif Tilka ayatul kitabil hakim Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إن هذا لساحر مبين. إن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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا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 تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ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 يعمهون. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك ان لم يدعنا إلى مسه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 ذلِكَ نَجْزِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ ثُمَّ جعلناكم خلائف فِي الْأَرْضِ مِنْ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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ nie są w stanie zaufać do وَإِذَا co się dzieje w مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أَسْرَعُ مكرا إِنَّ رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ان كما مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس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 هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردو إلى الله مولاه الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل مَن يرزقكم من السماء والأرض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 Kulillah yahdi يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي red الْحَقِّ أَحَقُّ się z respuestań? Ataż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 لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتروه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 وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما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 إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يشكرون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 في وما يعزب عن ربك من مثقال في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وَاتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا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 kiedy mówimy o tym, co się dzieje w tym momencie, to nie jest łatwo, tylko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 انهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فادفعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل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 كل آية حتى يروا العذاب الأنيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 Powiedziałam, że nie ma wątpliwości co do tego, co do tego,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 فإن فعلت فَإِنَّكَ إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إِلَّا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله